بسم الله الرحمن الرحيم هَٰذَا تنزيم من الرحمن الرحيم كتاب لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ عربيا لَّيْلًا يعلمون ۚ نذيرا فأعرض أكثرهم فما لا يسمعون وقالوا حنوبنا في أدين كما ألا بشر منكم موحى إلي أنما إذا كنت موحى فاستقروا إليه وتعقروا وويلوا للمشركين الذين لا يكون الذكاء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أدروا غير ممنون قل أننا لتكون من الذي خلق الترض يومين وتدعون لنا آمنون فيها وذا وفيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها No, uh -huh. إِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ آَضْرِبُوا اللهَ تَمَّ مِنْ نَوَاعِقَ وَإِعَاذٍ وَمَنْ مُدَّ إِذَا أَغْمَرَتْهُمُ الْمَوْتُ مِنْ دَيْنٍ أَيَدِي وَمَنْ تَنِ مِنْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ قَالُوا لَوْ شاء حتى إذا ما جاءه ما شهد way, well though. وإن يتعقل فما لهم من المعقلين وطير يغال لهم And I know <laughs> What is it? Jesus, Jesus,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 and وإن من دخل الشرق وَلَمْ من قنون ولن